ستاره الكسوله ستاره بنت كسوله تحب الاكل والنوم كثيرا ستاره تكثر من اكل الحلويات والشوكولاته وتاكل القليل من الفواكه والخضروات سارة لا تشرب الحليب والعصير الطبيعي وتحب المشروبات الغازية كثيرا سارة لا تمارس التمارين الرياضية وتكره المشي ولا تلعب مع الطالبات قالت ماما لسارة عليك ان تحافظي على صحتك وان تنتبهي لدروسك فكذل وزنك وأصبحتك كسولة في دروسك في آخر يوم من مدرسي وزعت المعلمة الشهادات على الطالبات وكانت نتيجة سارة غير مرضية قررت سارة أن تهتم بصحتها فتأكل أنواع مختارة من الطعام وتخفف وزنها في اليوم التالي بدأت سارة تمارس العلاج الرياضية وتمشي مع جارات في الحي وتلعب معهن. ويومًا بعد يوم أخذ وزن سارة يتناقص وطولها يزداد. أخذت سارة تنام في الوقت المحدد لها وتستيقظ في الوقت المحدد وتقرأ القصص والكتب المفيدة. انتهت العطلة الصيفية وعادت سارة الى المدرسة لفرح وشرور. في البداية لم تتعرف فريقاتها عليها اصبحت رشيقة وجميلة رحبت الطالبات بسارة وسألنها عن سر شاقتها ولكن سارة قال سأطلعكم على السر لاحقا أخذت سارة داخل الصف تسأل المعلمة كثيراً وتجيب عن أسئلتها أهدت المدرسة سارة جائزة الطالب النشيطة لأنها أفارت من العطلة الصيفية وغيرت من آراتها نحو الأحسن. في قاعة الاحتفال قالت سارة بصوت عالي في نهايه كلمتها العقل السليم في جسد السليم